من a ah khi lanet gwz وقعد فى البيت وابوz وأكشر وانكد على حالي وحالي اللي جابوني مانا مانا كنت لوحدة فحالي راضي بعشت ان انا خالي وجاني اللي ندايلي وجالي اتجوزي عيوني ما ايه خلكت تتجوز صدعت فى البيت واتبوز وأكشر وانكد على حالي وحالي اللي جابوني قلت اتجوز يا جميلة حلوة وعيونك حيلة وهتفرح بيانا عائلنا ومعاه قموناتهن اصحابي قالوا لي اوعاك يا خليفة وعاك بطارق وانهايتها لا يا وعاك, وعاك. يا محلاك رح تبقى معاها في جنة اوعاك يا خليفة وعاك, وعاك. بطارق وانهايتها لا يا جنة. وكلامهم ليه ما سمعته وعملت بيوم نبيه محبين. يالأختنا بس عرفته وعرفتك من معني دانا دانا دانا ايه خلانا اتدوث وقعدت في البدء وأبوث وقشر وأنكي على خالي وحالي اللي جموني ما أنا لوحدي في حالي راضي بعشت إن أنا خالي جان الله يسمحه اتجوزي هايوني مهو مهو مهو مهو مهو اتخلك يتجوز, يتجوز في البيت وتبوز واكش واناكد على حالي وحالي اللي جموني يا بوي يا يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي دانا كنت زمان حليوة والشعر نزل على عيني دلوقتي بجيت غنيوه تتغنك دي على سنيني انا كنت زمان حليوه والشعر نزل على عيني دلوقتي بجيت غنيوه تتغنك دي على سنيني اصحابي قالوا لي قلنا لك ولا ردكش حطيت في ودنك طين, طين قلنا لك ما تمشي اتخير زاتي الدين قلنا لك ولا ردكش حطيط في ودنك طين, طين قلنا لك جملي ما تمشي اتخير زاك الدين وجلمهم ليه ما سمعته وعملت بيوم نرين يلو اخت انا بس عرفته وعرفتك من معني دنا دنا دنا ايه خلانا اهدوه اقعد في البت وابوز على حالي وحالي اللي جموني ما انا كنت لوحدي في حالي راضي بعشتي ان انا خالي جان الله يسمحه وقاللي اتجوزي عيوني ما هو ايه تتجوز تضعك في البيت وتبوز وأكسر وأنكد على حالي وحالي اللي جابوني يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي